وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتِينَ فمحونا آية الليل آيَةَ آية النهار مبصرة لتبتغوا, لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا, ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك